بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Al-Lawin yang berkata, "Rabbu, innana aman, faufilna zonubna, watina azabna ar. Al-Cabirin, al-Cadqin, al Shahid Allah anhu la ilahe illahu wa al-malaikat wa aulul ilmikahaiman bil qisttulah ilahe illahu wa al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 Fain haduk, fakul aslam tu wajhihni Allah, wman ittaban. Wakulil-lathin aul kitab, wa-lummin aaslam tum. Fain aslamu, fadihtado. Wintawlaw, fainna ma'aleik Allah بصير بالعباد. Inna الذين يكفرون بآيات Allah و يقتلون بغير حط و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشّرهم بعذاب أليم.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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّهِ ضَيِّبًا فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 Bi yadik al khaiz Inna kaa la kulli shayin qadir Tujul layl fil nahar wa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 امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقب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 وقال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتورات والانجيل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 Kata al-Hawariyun, "Nahnu ancaarulillahi, aman bilillahi, wushhad baina muslimun. Rabbana aman bima azal tawatban al-Rasul, faktubna ma' ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا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 ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ له كن فيكون.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 فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين inna hadha lahu alqasasu alhaq wa min ilahin illa allah wa inna hakim fa in bil mufsidin qul ya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 اِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَادُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَادُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتْ والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم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 Wadat ta'ifatum min ahli al-kitab, loyudzillun kum, wa ma yudzillun illa anfushum, wa ma yashoorun. Ya ahla al-kitab, ma يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجهن نهار وَجْهَ النَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قل إن الهداة هدى الله أي يؤتى أحد مثلما أتيتم أو يحجكم عند ربكم قل إن الفضل بيدي الله قل إن الفضل بيدي الله يؤتيه من يشاء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 وَمِنْهُمْ مَن إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَا لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَنْ دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ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 أولئك لا خلاص لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 Ma'kan l bshirin ayyi yatiyahu Allah al kitab wal hukm wal nubuwa, thumma yaqool thumma yaqool linnasikunu ubadal l min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 Aya'mur kum bil kufri b'ala if'an tum muslimun, wa if'akhd Allahumithaqa nabiin lama ataytukum min kitabu wa hikmatin, thumma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لاتؤمن النبي ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذالكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبنيه إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتورات فتلها إن كنتم صالحين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 فأصبحتم بنعمته إخوان وكم تم على شفة حفرة من النار فأنقذكم فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Walta'kum min kum ummatu yadzgun ila al khair, wa yamurun bil ma'roof, wa yamurun bil ma'roof,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 فان الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وان الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون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 لئي ضرُّكم إلَّا أذن وإي قاتلُكم يُولُكُم الأدبار ثُمَّ لا يُنصرون ضُربت عليهم الذلة أينما ثُطفوا إلَّا بحبلٍ من الله وحبلٍ من الناس وباو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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يؤنكم خبالا ود ما عندتم ود ما عندتم قد بلت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وللله ما في السماء وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وما يغفر الذنوب إلا الله ولم, ولم يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا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 إيامسكم قرحو فقد مس القوم قرحو مثله وتلك الأيام نداو لها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْمُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاهِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ومن يُلِد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يُلِد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كفير فما وهنوا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 رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت أقدامنا, وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتن قلب خاسرين بل له مولاكم وهو خير ناصرين سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 إن الله غفور حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ, وقالوا لإخوانهم إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّاة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 ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا مَبَأَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ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 ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم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 قل فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 لم يمسسهم سوء والتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أوليائه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إنكم تؤمنين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 Falim kau telah memohum, In kau pun sadatim. Fain kau kafir, kau pun kafir. Rasul pun sebelum kau datang dengan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 لا تودون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا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 ويتفكرون في خلق السماء والارض ربنا ما خلقتها ذبا طلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا رف قد أخزيت وما للظالمين من أنصار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 من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُوه في سبيل وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم، لا أكفر عنهم سيئاتهم،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 Jannatun tjeri min tahtiha al anhar khalidin fiha nuzul min عندillah, wa ma عندillahi khairul al abrar, wa inna min ahli al kitab lamay yu'aminu billahi wa ma anzil وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وانتقوا الله لعلكم تفلحون